والليل إذا يقشى والنهار إذا تجلى وما خن قد ذكر والأنثى إن سعيكم لشتما فأما من أحقى والتقى وصدق بالحسناء فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَمَادَى إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَهْدِيَهُ وَإِنَّ رَنَادًا آخِرَةً وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا فَأَن ذرتكم نار تنفض نار تنفض لا يصلها إلا الأشقا فأنذرتكم نار تنفض لا يصلها إلا الأشقا لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وترى وسيتجنب الأتقا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إن بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى